و ا ح د ة من البنات اللي بيحبوا البابا ك ر و ل س خالص بتحلم احلام م ز ع ج ة فتقوم من ا ن ه م م ف ز و ع ة و ع ر ق ا ن ة وتقول يا بابا ك ر و ل س يا بابا ك ر و ل س فالبابا ك ر و ل س جات م ر ة ك د ه راحت ق ا ي م ا مفزوعه شافت ل م ؤ ا ظ ة واحد حسب جوابها يعني من غير راس فالبنت بقيت مفتوحه ة ك من النوم و هي بتقول يا خ يا بابا ر ي ب ا كروس بس ا ا ب ك ر و بابا كروس واقف قدامها فض النوم قال لها د و ش ت ي ن ي هو كل ايه في ايه ع م ل ي ن د و ش ت ي ن ي ايه الحكايه انت لك شايف الاحلام يا س ي د قالها دي مش احلام يا سيدني بكوابيس قالت له طيب يا سيدني اعمل ايه قال لها يا بنت ي خ د ي ن ك م ض م و ر ي ن قبل ما تنامي احمي بيهم فرشتك عشان الكوابيس ا ي تروح وتعلمت تقول مزاميرها بالليل لان البابا ك ر و ل ف ع ط ا ه ا الدرس قال لها المزامير ت ح و ش الكوابيس وصدق ولا بد ان تصدق هتكلم ا ل ن ه ا ر د ة عن ابونا مين المتوحد طبعا عارفين مين ابونا مين المتوحد هو البابا كيرلس قبل ما يبقى ايه قبل ما يبقى بابا وهو في ا ل ط ح و ن ة في مصر ا ل ق د ي م ة ربنا يعني عطف قلب راجل عجوز كده حلو بيحب ربنا ق و ي يطلع يصلي معاه القداسات ويرد وراه شماس ان كان ممكن يكون ابونا مينا وعم مليكه ده بس معهمش حد تاني فاذا مرحش ا عم مليكه ابونا مش يقدر يصلي ان ما يجوش يصلي الا لازم يكون معاه شماس فكيف وقت من الاوقات عم م ل ك ه ع ي ي وهو ر ج ل عجوز وكان نحيف قوي وجسمه ضعيف فجسمه ضعف ل د ر ج ة المضاد الحيوي مش جايب معاه يعني ما خلاص بقى و ا ل د ك ا ت ر ة ق ا ل و ا بلاش نديله حقا و ن ع ز ب ه لانه و ايه ما بيستجيبش ا ل ح ا ج ة ا ل ت ا ن ي ة ان كان ساكن في بيت عم م ل ي ك ة دكتور اسمه عزمي مريد الدكتور عزمي قال لهم يعني انا شايف خلاص بقضي د ب ي اخر لحظات من عمره فبلاش تعذبه الراجل نزل الدكتور بدري اوي وخد بعضه وراح يشوف شغله عشان يرجع بعد كده قال الحق احضر ا ل ا ي ه ل ج ن ا ز ة بتاعت عم مليك ف ر ا ح ك ل ي ة الطب وقام قام ورجع دخل يبص على بيتهم كده لا مفيش ا اثار لايه ل ص و ا ت ولا جنازه ة قال م ه رب رجل ض و ر عجوز م ا ي س ت ه ل ش انهم ايه يصوتوا عليه دخل لقى باب البيت مقفول مش معقول باب البيت يكون فيه ج ن ا ز ة والباب يبقى ايه مقفول خبط ف و ج ي اللي بيفتح له الباب عم مليك قال له معقوله قال له تعالى كل برطقان انا لسه ماشر ب ر ط ق ا ن يا دكتور عزمي وتستاهل ب ؤ ك قال له قولي بس ايه اللي حصل قال له ابدا عشان ما رحتش القداس ل ي ه ك م يوم فابونا م ي ن جه ودهن ي بالزيت وعطاني قربانه قال لي لازم تاكلها يا م ل ي ك يا بني ب د أ يقطع القربانه ويحطلي ببقه لقيت ا ل ط ح و ن ة بتاعتي بدات تشتغل بيني وبينك يا دكتور ل ق م ة و ا ل ت ا ن ي ة وسخنت فرحت مخلص على الايه على القربانه وابونا مينا لسه ماشي. ماشي فقلت يعني برضو لازم أ ح ل ي فقمت جبت ب ر ت ق ا ن ة واشرتها وانت ديك خبطت ع ل ى الباب تقاسمني في البرتقانه قالوا لاقي عم مليكه اللي انت في ه ده لا يضحكي ولا يتقال ولا حد يصدقه لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق الله العجيب في ق د س ي ن الهنا اله اسمه قادر قادر على ايه على كل شيء و لا ي ع ص ر عليه امر ك ل م ة ح ل و ة قالها ابونا ابراهيم ابو لبى هل ي ع ص ر على ا ل ربى امر يقدر حد يروح لربنا يقول له م ع ل ش ه فوت علينا ب ك ر ة م ع ل ش ه ن ا م ر تبتش امور ي ما ا د ر ش على ا ل شغلانه دي لا ي ع ص ر عليه ايه عليه امر ابونا م ي ن و هو اعد في مصر ا ل ق د ي م ة في ط ه و ن ت ا ل ه و ى د ي كان يعني حسين ب ي راشد فتش الاثار موصي ت و ص ي ة خ ا ص على ابونا الراهب به ودي ليها حدوته مش وقته يعني ا ل ت و ص ي ة دي ان يعني الراجل ب ت الغفير ع ا بتاع الاثار لازم يعمل حساب الراهب د ه في ا ل م ي ة ويودي له ميه يعني, فالله حصل ان الغفير قال لك يعني ما بقاش اللي انا اشيل مية عاي واوديها كمان للراجل النصراني ده ومش بس ا ل نصراني و ك م انا هسيبه يموت من, من العطش وراح الغفير بسلامته نام وساب ابونا مينا من غير م ا ي ة وهو نعس واللي جاله بالليل يخبط عليه معدتش ا ل م ي ة ليه قالو مين ن مش... قالو مش ايه تقوم توضي ا ل م ي ة يحسنلك وموديتش م ي ة انت عارف ل ه ا هيجرالك قالو مين قالو انت اصحى تيعار بتكلمين قالو فتحت عنيا لقيته ظابط والبتاع اللي هنا بيبرق واللي هنا بيبرق بس ل ب س ب ت ا ع ه كده فوق كتافه كده وبقيت رجله عريانه فقام يخبط ا ل س ا ع ة ا ث ن ي ن ونص بالليل وشال ا ل ص ف ي ح ة على كتفه وطلع رجليه عم تخبط في بعضه يتكتك من البرد و ع ر ّ ز دير بتاع ابونا مينه ودلقله الميه فابونا مينه سمع الرجل للي بتاع الميه طلع قال له يا ابني ا ت أ خ ر ت ليه يا ابني قال له بس ده الدنيا س ا ع ة اوي يا ابونا استنى ودخل فوق لا ا ل ص و ر ة في الوش كده بتاعت ماري مينه قال له هو ده قال له, مين؟ قال له ليه اللي هو ده قال له مين اللي ايه هو ده ق اللي ل جه صحاني وقال انت مش بتودي ا ل م ي ة ليه للراهب قوم وديله ا ل م ي ة ايه احسنلك ليك ح م ا ي ة ليك ح م ا ي ة نصراني ده ربنا مسخرلك ناس بتخدمك من العالم الاخر انت ف ك ر نفسك لوحدك ده بيقولك انا ترسل لك وملاك الرب ح ا ل ح و ل خائف ي ه و ا ي وينجيهم وصدق ولابد ان ايه اه اقول ح ا ج ة تانيه ربما ك ن ن ق ل ت ه ا ل ك و عن الطحونه ة بردو ي ب غ ا نخلي الكلام ايه ب ا ل م ر ة اتنين ت ل ا ت ة شباب من مصر ا ل ق د ي م ة ج و ن في وقت زي د ل و ق ت كده وقال له جرقس قال له نعم يا م خ ي ل قال له تيجي نطلع عند ابونا مينه قال له ي ا خ الدنيا ضلمه قال له ضلمه ما ض ل م ا ش دلوقتي س ت ة د ل و ق ت بتاعوا يلا ه ي بينا بس كده احنا شباب يلا يلا يلا وحماسوا بعض وخدوا بعضهم طالعين والدنيا هو ا بقى د ل وهم ق ت بقيتش ي و دلوقتي و ا ل ح طالعين لقى ح ا ج ة غ ر ي ب ة راجل نازل ب د ق ن ا ط و ي ل ة كده د ق ن ا لغايه بعد ن ص بطنه وهو ما شافهم قال لهم سلام ياولاد يا أ سلام ياولاد يا أ سلام وخدوا قالوا سلام يا عم. سلام. أنا عارف جاي منين سلام سلام يا قال سلام جاي بعضهم عمد ده منين عمد ل و مصر ا عند ابونا ق ا ل و ا ا ل حمد ل ل ه ع ل ى ا ل س ل ا م ي انت ا ب ن وهو انت ايش يابونا يا انتو يابني يا ج ا ي ي م ت أ خ ر ي ن كده ليه اه يابونا يا حبينا ا نجي نشوفك كده والدعوه جات م ت أ خ ر ة فقلنا نطلع ناخد بركتك بقى طب يابني يا قبلتوه في ا ل س ك ة وانتو ا جايين مين اه مش قالكم سلام يا أ ولاد تلت مرات سلام سلام مش قالكم سلام تلت مرات قالوا الرجل اللي واحنا بيضحك قال الرجل اللي قالوه عتضحك ي انت ب ي ع ا ر ف و ا ده مين قال لها يا ابونا مين امين ده قال لهم يا ابني ده ام بابو لاول السواح وكان في ز ي ا ر ت ي هنا وصدق ولابد ان ايه ان تصدق كلمتكم الاسبوع اللي فات عن ابونا مين المتوحد او البابا ك ر و ل س السادس وهو فين الطحونة. واكمل كلامي ا ل ن ه ا ر د ة ب ر ض و عن البابا ك ر و ل س وهو ر ا ه في ا ل ط ح و ن ة وهو ابونا مينا ل م ت و ح د كان ا ل س ك ة طبعا غير م م ه د ة دا احنا دلوقتي بنروح ب ا ل ع ر ب ي ة بعد ا ل ح ت ة ما عمرت وبقت ا ل س ك ة يعني فيها مداء ونوصل ل غ ا ي ة باب ا ل ط ح و ن ة دلوقتي ب ا ل ع ر ب ي ة لكن برضو الحته ط ل ع و ا ح ت ه يعني مش م م ه ذ ا فكان اللي يروح عند ابونا مينا ل م ت و ح د بيلاقي ص ع و ب ة ويلاقي م ش ق ة ففي ع ي ل ة عندها اولاد خدوا بعضهم وراحوا عند ابونا مينا ل م ت و ح د وهما قاعدين في عيال كده يعني لمؤاخذه يطلبوا المستحيل عيال ص غ ي ر ة وهما قاعدين عندهم و ا ت صغير كده بابا بابا نعم يا حبيبي قاله انا عايز فول حراتي طب دلوقتي ي انا اجيبلك فول حراتي منين يعني البابا ك و ر و ز بيقولها على اساس ان حد يجي من الزوار جايز يجي جايب معاه كيس يكون ايه فيه كيلو فول حراتي ما خلصوش الكلام والا ل م و ا غ ز راجل ت ا ي ة بتاع فول حراتي ت ا ي ة في الجبل وعمل ي س ر و ا الحراتي يا فول حراتي قاله خلاص يا ابنه مريمين ابعتلنا الفول الحراتي ل غ ا ي ة هنا يابني يا انده على الراجل, الراجل. ط ل ع يشتروا فول حراتي يا عم ا ن ت ا ج ي ت هنا هو هنا في ناس قالوا ب ص ر ا ح ة انا تخت قلت خرم كده اخد سكتي كده جايز اعرف اوصل مصر ا ل ق د ي م ة فطلع ابونا مينا قالوا خلاص يا عم احنا ن ا خ د ا ل ف و ل ا ل حراتي ونقولك ايه السكه منين واخد الفول ا ل حراتي واصر ابونا مينا ا ن هو اللي يدفع ويوزع على الولاد اللي يعني نفسهم ياكلوا فول حراتي في جبل مقطوع لكن ط ل ب ة البار تقتدر كثيرا في فعلها وصدق ولابد أ ن تصدق كان جوه ا ل م غ ا ر ة ا ل م غ ا ر ة ص غ ي ر ة يعني يمكن هي ممكن زي من هنا والعمود دا مش ك ب ي ر ة يعني أ و الطحونه دي ف ك ا ن برا ف ي زير م ي ة فبعض الزوار قاعدين معاه واحد قال له هنا ل معصيه عايز اشرب قال له يا ابني ا ل م ي ة في ا ل ز ي ر برا هو برا فيه كم زير واحد خ د يا ابني ا ل ك و ب ا ي ة مود دي وطلع اشرب طلع الوليد بص فزير ي ا ل مد ا ل ك و ب ا ي ة ومد دراعه ودخل ق ا له هنا ما, قال له ما ايه يا ابني قالوا قال مين قال كده يابني يا الزير مليان يابونا مفيش ميه تعال يا ابني م ث ك ا ل ك و ب ا ي ة ومن على وش الزير كده راح م د ا ل ك و ب ا ي ة وطلعله ا ل ك و ب ا ي ة ايه قالوا انت سميت يابني يا قبل ما ت م د ا ل ك و ب ا ي ة اصلك ما سميتش يابني قله ا ل ب ر ك ة و ح ش يا ابني, قلة البركة وحشة يا ابني. تاني مره رب سم يابني وربنا يملك لك الزير ل غ ا ي ة الاخر وصدق ولا بد أ ن تصدق ربنا إ ل ه ن ا العجيب بيحب رجالته يحب أ و ل ا د ه يحب ا د س ي ه يكرم الذين يكرمونه أ م ا الذين يحتقرونه يصغرونه ا ل م ن ط ق ة اللي فيها ا ل ط ح و ن ة دي اسمها م ن ط ق ة الطواحين عشان فيها طواحين الهواء كان فيه ساكن كده راجل ب د أ ن ه كده هناك طبعا اكيد تلاقيه ماد دلوقتي كان اسمه الشيخ حسن سليمان الشيخ حسن سليمان د ه لما ابونا مينا يعني طرد من هناك واخد بعضه يمشي الشيخ حسن سليمان دا وقف يعيط يا الف خ س ا ر ة يا الف خساره الناس قالوا لي حج بس في ايه قاله ل من س ا ع ة ما الرجل ده هنجي هنا انا م و د ي ت ش عيل من عيالي للدكتور العيل من عيالي يسخن يبرد يجيله رحشه يجيله مش عارف ه اجيبه عند الرجل ده يحط ايده عليه يجراله يخف بعد ما تطرد الرجل دا من هنا اودعيالي فين ل د ر ج ة ان ي ابونا مينا قال له معلش يا ابني معلش انا ه ن ز ل هنا مصر ا ل ق د ي م ة وكل ما اروح مكان يابني يا هبديك عنواني يا شيخ حسن وصارت ص د ا ق ة حتى بعد ما البابا كيرلس بقى بطرك كان الشيخ حسن سليمان ده ياخد عياله ومراته روح ي و ط ه تحت ايدين البابا كيرلس يحط صليبه عليهم يقول بارك مباركيك يا رب احفظهم من كل شر وشبه شر والراجل يبوس ايدين البابا ويبوس صليب ويرجع فرحان ويقول ب ي ت ت ملا ب ر ك ة ب ي ت ت ملا ن ع م ة ب ي ت ت ملا سلام وصدق ولا بد ان ايه دكتور اسنان اعرفه ش ع ي ن شمس اسمه الدكتور صبري سليمان وهو طالب في ا ل ك ل ي ة س ن ة ح ا ج ة وخمسين اتلم هو و ز م ي ل ه و ر ا ح عند ابونا مين المتوحد قالوا يابونا ص ل ل ن ا عشان ننجح فالباب ا كروز بصلهم كده لهم م ج م و ع ة ك ب ي ر ة ق و ي قالوا ا ي ده انتوا د خ ل و ن حرب ج ي ن كلهم كده م ر ة و ا ح د ة قالوا معلش يا ابونا قالوا طيب خلاص احنا دينا في الصوم الكبير تعالوا احضروا القداس ب ك ر ة وربنا يسهل ا و نصوم ولا يطلعوا وطلعوا قالوا ا يا احنا لغاية الاداس تاعة الساعة ساعة فجماعة رايحين احنا خمسة مش ستة ده و ا ل ج م ا ع ة اللي جم حضروا القداس نصهم اتناول ونصهم ما اتناولش وكلهم دخلوا الامتحان الشيء العجيب ان اللي اتناولوا نجحوا في الدور الاولاني واللي ما اتناولوش نجحوا في الدور التاني واللي ماجوش خالص القداس عادوا ا ل س ن ة التفنيطة دي مفيش واحد فلت منها من ا ل م ج م و ع ة اللي اتناولوا كلهم من اول دور واللي حضروا القداس ومتناولوش ا ي ء امتحنوا دور تاني وعدوا في ا ل م ر ح كان لهم نصيب ب ر ض و حضروا القداس اما اللي ما حضروا شي ء كانوا يعيدوا ا ل س ن ة ولابد عشان يروحوا بعد كدا يحضروا القداس و ا ه ويتناولوا وصدق ولابد أ ن تصدق أ ف ك ر ك م ب ح ا ج ة ح ل و ة كنت أ ت ه ل ك م كنت جبتلكم م ر ة هنا الدكتور ح ن ة يوسف ح ن ة تفتكروه طبعا جايز من سنتين وده كم من رجاله البابا كيرلس فكان الدكتور ح ن ة في يوم ا ل أ ي ا م عنده ع ر ب ي ة جبه م ح ت ر م ة فالبابا كروز بيقول له حنا يا بني قال له ن ع م يا سيدنا قال له ب ك ر ة تجيني صايم يا بني عشان ه د ي ك ح ا ج ة غ ا ل ي ة يا بني توديها ب مكان وتجيب العربيه تجيب بتاعتك يا بني قال له حاضر يا سيدنا تاني يوم ا د ك ت و ر حنا بقى طول الليل بقى كله سيديني ايه تاني يوم راح بدر البابا كورلس قال له يا ابني جاهز قال له يا سيدنا قال له ا ط ب ي ب يا ابني يا ابونا من تياس قال له نعم يا سيدنا قال له ه ت ر و ح مع الدكتور حنا و ب ا م ا ن ة لدهالك تطلعوا على اسكندرية ي ت ت ب ه ع ل ى ا ل م س ب ح وتاني يوم تودوها دير مريمينه تباتوا في دير مريمينه وتسيب ابونا من تياس يابني يا ا هناك وتجيب بعضك وتيجي على مصر قال له حاضر يا سيدنا طلع البابا كورلس ولقه نازل مبوط في انبوبه ة بتاع ا ل ا د ي س ي ن د ي وقال له حاسب عليه يا بني ده حبيبي م ر ي م ي ن ي حاسب عليه يا بني تروح بيه بي ا ل م ر ق ص ي ة تبيتوه عالمسبح وتباتوا في اسكندريه وتروح دير مريمينه وتعملوا قداس وتيجي يا حنه يا بني قال له حاضر يا سيدنا بس شوف يا بني قال له نعم قال له طول ا ل س ك ة تعملوا له تماجيد وانتوا ماشين حاضر يا سيدنا ورك يا بابنا م ن ت ي ا س جنب الدكتور ح ن ة و ح ا ط ت م ا ر م ي ن على حجره وعملين خنفران واكسيوس و ا ل ي يقولوه ي ع د و ه ل غ ا ي ة ما وصلوا ا س ك ن د ر ي ة و ب ي ت و ه على المسبح وتاني يوم خدوه وراحوا دير م ا ر م ي ن ة حطوا على المسبح في دير م ا ر م ي ن ة ك ن ي س ة كده لسه ملهاش سقف و ع ب ا ر ة عن ا و ض ة و ا ح د ة مسقوفه ب ي ت المهم يعني ف أ ب و ن ا من تياس هينا م في ا ل ا و ض ة وعم الدكتور ح ن ة هينام فين ما فيش مكان فقال انا مع الحصيره جوه ا ل ك ن ي س ة معلش سعيد ملهاش سقف لكن زي بعض فدخل الدكتور ح ن ة نايم وده مش وش للحيطة قال أ ب وش ن من ا تياس ي خ ايه وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش ل ش وش وش وش وش وش وش وش وش وش و ا وش وش و ا ل ش وش وش وش وش ا ش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش ل ش و على كتفه كده يا د ك ت و ر حنة بس الصوت ده مش صوت ابونا ممتياز والدكتور ح ن ة هيكون مين يا دكتور ح ن ة رح رفع عينه كده ل ق ا ه شاب شعره مفروق من النص وشعره نازل على كتافه ولبس ملابس ظ ب ا ط ي ة قال له يا دكتور ح ن ة قال له ماما ماما ما ما قال له انت أ ن ا جايلك مش عاوز ح ا ج ة قاله ما قاله خلاص خلاص م ت م ما م ا ش أ ن ا سايبك وماشي ش و ي ة وجاهه ابونا م ن ت ي ا ز ابونا م ن ت ي ا س قال له、ها. تقوم تصلي معايا قال له يا عم لا تصلي ولا ت ع س ي ب ن ي في حالي خلي ا ل ل ي ل ة بتاعتكم دي ايه تعدي ع ل ى خير وفضل قاعد متربع ل غ ا ي ة ما الصبح ايه صبح وايه اللي حصل خد بعضه جه راح ا ل ب ط ر خ ا ن ة ا ل ق د ي م ة عند البابا كرولس لا البابا كرولس نازل عالسلم اول ما شافوا البابا كرولس ضحك قال و ا بتضحك علي يا سيدنا ق ا ل و ا بتمامق قال له امامى ايه قال له ب ع ت ل ك مريمينه يصحيك ا تمامى يقولك ل عاوز ح ا ج ة تقول له ماما ايه بحط علينا مريمينه يا شيخ قال له يا سيدنا ما انت مش تقولي ل برضه انك تبعتلي مريمينه قال له ايه ه ن ا خ د منك اذن يعني عشان ابعتلك مريمينه خلاص يا عم ا ل م ر ة ا ل ج ا ي ة اهو قاعد مع ابونا م ن ت ي ا س في الدير عارفين مين ابونا م ن ت ي ا س اول راهب عمر دير مريمينه ن ي ا ف ة حبرنا الطاهر ربنا يديله ا ل ص ح ة ام بدوماديوس مطران م ح ا ف ظ ة الجيزه وصدق ولابد أن, ان تصدق البابا كرولوس ا ل ا م ا ع ل ا قبل اللي فات كان في موضوع معين وشائك ق و ي يعني ف انا طلبته وطلبته ع ا ل م س ب ح بقول له سيدنا أنا طبعا في حنيتك تخلص الموضوع ده أ ن ا مش عارف ي ا آ ه يا ل أ يا يعني أ ن ا عاوز أ ع ر ف ر أ ي ك في الموضوع ده ب إ ر ش ا د ك الروحي وانت بقى سيدنا بقى يعني اديني ع ل ا م ة فوجئت بعد الاجتماع جمعة اللي اللي قبل اللي فاتت س ي د ة من شبرا لعلها تكون م و ج و د ة معانا دلوقتي بتقول لي يا ابونا البابا كرولو سبعتني ليك انا كنت ن ا ي م ة وانا معرفكش ده هو اللي قالي ل ووصفلي ا ل س ك ة وبيقولك ل كذا وكذا وكذا عادت تحكيلي وانا قاعد في الركن دا هو فكل ا ل ل د ا د ر ت ق و ل عظيم هو الله في قديسيه وشكرت سيدنا على استجابته وردوده الهديه ا ل س ر ي ع ة وصدق ولابد ان ايه ام تصدق البابا كيرلس كان انسان وديع جدا في اكله في لبسه في نومه ل د ر ج ة اني م ر ة كان البابا كيرلس تعب صحيا وهو تعبان ر ا ح ز ا ر ه القاصد الرسولي بتاع بابا روما ف دخل ق ط ل بابا كولولوس لقى كرسي كده يعني ما يليقش ب ش ل ت ة كده وسرير من ابو عواميد وحته صندوق خشب عشان البابا كولولوس يطلع عليه يطول, يطول السرير والحيطان كده يعني ف طبعا القصد الرسولي ق ع د يقارن بطرك لاباط ببابا روما طبعا اش جاب ل جاب فقال له معقوله بابا لقباط بابا لقباط العظيم فيش واحد ابتي قادر يهتملك ب ا ل ق و د ه كده ويبيضها تسمحلي حضره البابا انا على حساب ا ل س ف ا ر ة انا هودبلك ا ل ق و ض ه ه د ي بس اربعه وعشرين س ا ع ة وانا خلها ي ل ل ج ن ة فرد البابا كروله يساله ل شكريني ا ح ض ر ة القاصد الرسولي متشكرين صدقني ا ل ا و ض ة دي احسن من مزود البقر اللي اتولد فيه السيد المسيح دا احنا مترفهين ق و ي احنا ن م ي ة ع سرير هو نام على عفش فيعني عفش عن عفش ايه يفرق وصدق ولا بد ان, ان تصدق كان رقيقا رقيقا رقيقا كان يعني ما يحبش يجرح حد لدرجه صدقوني وهو يمكن عمو د ي ع فوزي فالرشي اللي كان بيخدم سيدنا البابا وهو عايش مع البابا ش ن و د ة ربنا يديله ا ل ص ح ة كان لما البابا يعطش ويحب يشرب ش و ي ة م ي ة كان يقول له ا د ي ع يا بني ولو انك تتعب عشان ادعيلك ربنا يباركلك لو سمحت يا بني كل المقدمات دي عشان يقله و ايه هات دي ش و ي ة م ي ة كان البابا كيرلس رقيقا د ه البابا كيرلس لو دس على الزرار وقال يا ولد هات ش و ي ة م ي ة هيجيب كله ي ت م ن ى يخدم البابا لكن كان البابا كيرلس حساسا الى ابعد الحدود وصدق ولابد أن, ولا ان تصدق وروح الله مليني وهو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده ن ت في يميني